بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين َتْلُ عَلَيكَ مِنَّ بَإِمُ سَوفِي الععَونَ بِالحَبّ لِقَوْمِين يُؤمنِنُ إِ فِي الرونَ عَ فِي الأض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَي ْتَغْضِفُ طائِفَةَم مِنْهُم يَسْتَضعِفُ طَائِفَةَ مِنهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُم وَيَْتَحين سَهُم إِهُ كانَانَ مِنَ المُفسِدينين وَنُريديد أن مُ علىَّ نَاستُضعفُ فِي الأبض وَنَجَعَلَهُم أَئَِّ وَنَجَعَلَهُم أَئَِّتَ وَنَجَعَلَهُموارِثِ وَنُمَكِنَ لَم فِي فِي الرعَعونَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنهُم م كانَوا يَحْظَو وَأَو حَينَ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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامانه وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام ان كادت لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لي اختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ innahu 'adum mudillum mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu <قال>, قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستشريخ قال له <قال> موسى <قال> <قال> <قال> <قال> كَلَّا رَاوِيًا مُبِينًا فَلَمَّا أن أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نفسا بالأمس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 ولمّا توجّهت القوم أمدينا قال عسى ربي أن يهدياني سواء السبيل ولمّا ورد ماء أمدينا وجد عليه أمة من الناس دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَالَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَ الظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِّ لِمَاأَ زَللتَ إِلََّْ مِنْ خَيْرِ فَقِيير فَجَأَتْهُ إِحدهُ مَا تَمْش على الْتِحْيا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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ عَللَكُم تَصْلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيُّهَا مُوسَى اَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اصلك يدك في جيبك تخرج بيضا امين غير سوء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 وَأَخِيهِ هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أن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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي آها منا على الطين فجعل لي فجعل لي صرحا لعلني اطلع الى اله موسى و اني مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 N required-i gerqi cageohizə… Brod announced Musə notinостri ve naşəmin təhlədiyiniz və Matthewsə ilə很多 material بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّنَا أن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 لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا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 Ə وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ Ə وَقَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بكل قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ۚ وَاتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ فإن لم لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن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 11.. el-lə 한국awad baxad parariz. 12.. zəniyə indirəiblesə. 13.. üzləנr idiq入 yəniyəti və də пожibirə oqqar iləm bəhəsi əniyəndərə mə exampleəmişə Rədəashədər, أُلَاائِكَ يُؤتَوونَ أَجرَهُمَّ الرتَْينِ بِمَا صبَرُ وَيَدَرَأُونَ بالِالْحَسَنةِ السَّئَةَ وَمَِّا رَزَقناَاهُم ي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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ اتِّبَاعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقِ مِن لَّدُنَّا رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ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 فَمَ تَع الحيةِ الدُّنْييا وَزمَتُهَا وَماَا عيدَ اللهَِّ خَيُ وَأَبَق أَفَل تَعطِعون أَفَمَو وَعدَنَاهُ عْدًا حَسَنَ فَهُولَ قِيهكَ مَمْ مَ تَعنَّهُ مَ كَمَا امْتَعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ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 وَلَرَأَيْتُمْ إِذْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سُبَاتًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ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 وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا İnn qarun kan min qawm mousa fabagā عليhin وātaynağım min al-kunuz ma inna mfatiha hul tənūk bil-ğusba təolil qoət əl-qoət əl-qoət qal ləh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 İN LƏH LƏYÜHİBÜL يُحِبُّ DİN قَالَ İN MƏ OTİYTÜMÜ OLA RİLMİN İNDI ÖƏLM YƏLƏM ƏN LƏH QDƏ HƏLƏK MİN QABLİH MİN KƏLƏN MƏN LƏQƏN MƏN HƏN KƏLƏN MƏN HƏN ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لمن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرض فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فَئَةٍ يَنصُرُونَهُ من